وبين ذلك في مواضع أخرى، كقوله وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقوله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وبين بعض مكر كفار مكة بقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الآية وذكر بعض مكر اليهود بقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وبين بعض مكر قوم صالح بقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين وذكر بعض مكر قوم نوح بقوله ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية وبيّن مكر رؤساء الكفار في قوله بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله الآية والمكر إظهار الطيب وإبطان الخبيث وهو الخديعة وقد بين جل وعلا أن المكر السيء لا يرجع ضرره إلا على فاعله وذلك في قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قوله تعالى فاتى الله بنيانهم من القواعد اي اجتثه من أصله واقتلعه من أساسه فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم وهذا الذي فعل بهؤلاء الكفار الذين هم نمروذ وقومه كما قدمنا في سورة الحجر فعل مثله ايضا بغيرهم من الكفار فأبطل ما كانوا يفعلون ويدبرون كقوله ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وقوله كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم أي يفضحهم على رؤوس الأشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهم وما كانت تجنه ضمائرهم فيجعله علانية وبيّن هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أي أظهر علانية ما تكنه الصدور وقوله يوم تبلى السرائر وقد بين جل وعلا في موضع آخر أن من أدخل النار فقد ناله هذا الخزي المذكور وذلك في قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وقد قدمنا في سورة هود ايضاح معنى الخزي قوله تعالى ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يسأل المشركين يوم القيامة سؤال توبيخ فيقول لهم أين المعبودات التي كنتم تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببها قائلين انكم لا بد لكم ان تشركوها معي في عبادتي واوضح هذا المعنى في مواضع اخرى كقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون وقوله ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا الآية وقوله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا الآية إلى غير ذلك من الآيات وقرأ عامة القراء شركاء بالهمزة ويا المتكلم ويروى عن ابن كثير من رواية البزي أنه قرأ شركاي بياء المتكلم دون همز ولم تثبت هذه القراءة وقرأ الجمهور تشاقون بنون الرفع مفتوحة مع حذف المفعول وقرأ نافع تشاقون بكسر النون الخفيفة التي هي نون الوقايه والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف نون الرفع لجواز حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت مع نون الوقاية كما تقدم تحريره في سورة الحجر في الكلام على قوله فبما تبشرون قوله تعالى فألقوا السلم أي الاستسلام والخضوع والمعنى أظهروا كمال الطاعة والانقياد وتركوا ما كانوا عليه من الشقاء وذلك عندما يعاينون الموت أو يوم القيامة يعني أنهم في الدنيا يشاقون الرسل أي يخالفونهم ويعادونهم فإذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم أي خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا ينفعهم ذلك وما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم الخضوع والاستسلام قوله ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا على قراءه نافع وابن عامر وحمزه بلا الف بعد اللام بمعنى الانقياد والإذعان وقوله فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم وقوله فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام الآية والقول بأن السلام في الآيتين الأخيرتين الصلح والمهادنة لا ينافي ما ذكرنا لأن المصالح منقاد مذعن لما وافق من ترك السوء وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد والانقياد عند معاينة الموت لا ينفع كما قدمنا وكما دلت عليه آيات كثيرة كقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية وقوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية وقوله آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته